أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء بعنوان محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحقيقة والادعاء ذلك أنه من أعظم أمراضنا أننا رضينا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 الركن الاول هو لا اله الا الله الركن الثاني هو محمد رسول الله الادعاء كثير اكثر اهل الارض ادعياء وهذا ليس كلامي قال الله عز وجل وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين بل اكثرهم لا يعقلون فيصم الاكثريه بالضلال ويصم الاكثريه بعدم العلم فكثير من الناس يدعي الشرف وليس بشريف ويدعي الامانه وليس بامين ويدعي العلم وليس بعليم فمن جمله الدعاوى دعوة محبه النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله هذا هو مقياس الحب وهذا هو علامة الحب يتمنى أن يراني بأهله وماله لو كان أغنى الناس على الإطلاق لو كان أكثر الناس ولداً على الإطلاق فقيل له أترى صفحة وجه النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بأهلك ومالك فانه لا يتردد في ذلك الذي يفعل هذا هو المحب حقا لكن ليس المطلوب أن تفعل ذلك الآن النبي عليه الصلاة والسلام التحق بالرفيق الأعلى المطلوب أقل من هذا المطلوب أن تترك المخالفة إذا جاءتك إذا جاءك النص من رجل عالم بصحيح حديثه صلى الله عليه وسلم من سقيمه وقال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فانه لا يحل لك إطلاقا إذا كنت مؤمنا أن تقول له لا لأنه لا فرق بين أن يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الإيمان والعمل أن يقول لك افعل أو أن يبلغ هذا الأمر عن طريق رجل عالم أن يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل أو يقول لك أنا رسول رسول الله إليك أن تفعل كذا وكذا بس لابد أن يكون عالما كما قلت بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يقله الجيل الأول الشرب الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم القدح المعلى في هذا ولم لا وقد جمع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الكمالات التي تفرقت في الأنبياء من قبله فقال عز من قائل أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده قال العلماء اذا خص الله عز وجل نبيا من انبيائه بخلق من الاخلاق او صفه من الصفات فان الله عز وجل جمع كل ما تفرق في الانبياء فجعله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو معنى الايه اولئك يعني سبق, سبق هذه الايه ثمانية عشر نبيا وما لا يحصيهم الا الله من ابائهم واخوانهم وذرياتهم فقال الله عز وجل بعدما ذكر كل هؤلاء اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى وانا ساضرب اليوم مثلا بموقفين حدث لصحابي واحد الا وهو جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه عنه وعن أبيه لتعلم لماذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا الحب هذا الحديث الذي سأذكره رواه جماعة من الروات عن جابر رواه وهب ابن كيسان رواه أبو المتوكل الناجي علي بن داود رواه عامر ابن شراحيل الشعبي ورواه عمار ابن أبي عمار وأفضل سياق لهذا الحديث وأطوله هو الذي رواه نبيح ابن عبد الله العنزى وروايته في مسند الإمام أحمد وفي سنة الإمام الدارمي رواية وهب ابن كيسان موجودة في البخاري ومسلم ورواية عمرو بن شرحيل الشعبي وكل واحد من هؤلاء روا طرفا من الحديث. أكثر اتنين أو هم أتوا بالحديث على وجهه نبيح بن عبد الله العنزي الأول وبعدين أبو المتوكل الناجي علي بن داود يقول جابر بن عبد الله الأنصاري وهذا الحديث الحقيقة فيه عبر كنت أتمنى أن يكون يعني هو محور الحلقة كلها وأظن أنه ربما يستوعب الحلقة كلها إذا أردنا أن نقف على الفوائد التي فيها يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة ليقاتل المشركين ده الكلام ده كان في يوم أحد فقال لي أبي أبوه له عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه قال لي أبي يا جابر لا عليك أن تكون مع النظارين أو النظار حتى ترى ما يقول إليه أمرنا النظار الجماعة اللي هم لا يقاتلون لكن ينتظرون إلى ما تقول الحرب ينتظرون نهاية الحرب ونتيجتها فهو يقول لابنه جابر رأو الحديث يقول لا عليك أن تكون مع النظارين حتى تنظر إلى ما يقول إليه أمرنا فوالله لولا ان أن لي بنات لأحببت أن أقدمك بين يدي لأحببت أن تقتل بين يدي لولا ان له بنات كان عبد الله بن حرام له ست بنات وفي رواية تسعة ستة وتسعة وجابر دا كان الابن الوحيد لهؤلاء مع البنات دول وبعدين دارت راح الحرب قال جابر فجاءت عمتي بابي وخالي عادلتهما على ناضح قتلا بعدما انتهت المعركه والد جابر بن عبد الله الانصاري قتل وخاله قتل فعمته جاءت بأبيه وبخاله زي خرج كده وواحد موضوع في ناحية والآخر موضوع في ناحية الاخرى على بعير على ناضح ودخلت المدينة لدفنهما وإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن ارجعوا القتلى إلى مصارعهم قتلى أحد مدفونين أسفل الجبل فرجعت عمتي بخالي وأبي ودفن مع بقية القتلى في يوم أحد في أسفل الجبل قال فبينما نحن في زمان معاوية بعد ذلك بنحو أربعين سنة وكان معاوية أمر بعمل شيء في باطن الجبل يستلزم الحفر فإذا, منادي فإذا جاء يجيئني يقول إن عمال معاوية أثاروا أباك حتى ظهرت طائفة من جسده وهم بيحفروا في أسفل الجبل نبشوا قبر عبد الله بن عامر بن حرام فظهر بعض جسده قال فذهبت وإذا أبي كما هو إلا ما يكون من محل القتل كما هو لم لم يتغير لم تأكله الأرض حتى أنه ورد في بعض الروايات أن عبد الله بن عمرو بن حصدره ضع يده ضع يده, يده على جرحه جرح قال فرفعت يد أبي فانبجس الدم يعني جثة كان مقتول الآن هذا كان بعد أربعين سنة قال وترك عبد الله دينا هذا الدين كان عبارة عن تمر أو عجوة فاشتد علي الغرماء كل واحد جاي يطالب ب ما له عند عبد الله بن عامر الحرم من الحق يقول والحديقة حديقتنا ما يخرج منها لا يكفي دين الغرماء دون سنتين يفضل سنتين يؤدي في دين ابيل ان الحديق كان عنده حديقتان الحديق ثمر الحديقتين لمده سنتين يخرج اداء دين عبد الله فلما وجد وجد جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه اشتداد الغرماء عليه احب ان يستشفع بالنبي عليه الصلاه والسلام فقال إنهم ثاروا علي فأريد أن تأتيني في وقت الحصاد لأن كل الغرماء منتظرين فإذا رأوك يعني استحيوا وإذا طلبت منهم شفاعة لكن تقول مثلا أنظروه لان جذاذ الحديقتين لا يكفي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أفعل آتيك في وسط النهار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في وسط النهار ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء في وسط النهار فدخل فنام جابري يقول فأتيت له بوسادة والتمست وسادة أخرى لعمر فلم أجد النبي صلى الله عليه وسلم نام ف. نبه باء على امرأته قال لها سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرينك ولا تكلميه بشيء ولا تؤذيه وقال للغلام بتاعه هات العناق كان عنده داجن سمينة عناق زي عنز يعني كده أو جدي. إذ نذبحه وينبغي ان ننتهي منه قبل ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من نومه لانه اذا قام من نومه سيطلب طهورا فاذا توضى انطلق الى المسجد فلا بد ان يتغدى يصحى من النوم يلاقي الاكل جاهز وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه قال يا جابر ائتني بطهور فما هو الا ان توضا حتى وجد المائدة أمامه وجد الجدي أمامه فنظر إلى جابر وقال لعلك علم قد علمت حبنا للحم ادع أبا بكر كما قلت وجاء هو عمر قال ادع أبا بكر فجاء أبو بكر فأكل النبي عليه الصلاة والسلام وكان جماعة من بني سلم جلوس كانوا جلوسا ينظرون إليه وهو أغلى عندهم من أعينهم لا يقربوه حتى لا يؤذوه بعدما النبي صلى الله عليه وسلم أكل وخلاص هنطلق إلى المسجد فقال فإذا مرأتي تخرج بصدرها من سفيف في البيت مدارية كده بس طلعت كده بسدرها عشان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ أسكفة الباب يعني العتبة يعني قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال لها صل الله عليك وعلى زوجك, وعلى زوجك وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى صلاه العصر الغرماء اول ما شافوا النبي عليه الصلاه والسلام عجابر قال فلما راوا النبي صلى الله عليه وسلم اغربي اغربي يعني امتلاوا غيظا يعني انت جايب النبي ليه علشان ما ناخدش حقنا لا حناخده فكان حصل عمليه استفزاز عند هؤلاء الغرماء فجاء رجل منهم ودا كان أكثر رجل له مال أو له يعني دين على عبد الله بن عبر بن الحرام كان له نحو من ثلاثين وسقا من التمر فالنبي صلى الله عليه وسلم استرفقه وقال له أنظر جابراً يعني خذ طائفة من دينك وأنظر جابراً إلى صرام العام المقبل السنة الجاية فقال الرجل ما أنا بفاعل انا يعني لما, لما شفت ما أنا بفاعل ما فيش حد من الصحابة يقول للنبي كده أبداً ما أنا بفاعل فالحياة اغراني هذا أن أجمع طرق الحديث التي نبهت عليها في أول كلام والحديث يفسر بعضه بعضا عشان كده العلماء أوصوا من يريد أن يصل إلى معنى معين أن يجمع كل طرق الحديث الوارده ليه؟ هتلاقي في حديث ما ليس في الآخر تضمهم على بعض ممكن تفكي لك إشكال زي الإشكال الذي عرض لي ازاي يقول له افعل يقول ما انا بفاعل قلت اما ان يكون عربيا جافيا او رجلا على من اليهود مثلا فوجدت في رواه وهب بن كيسان عند البخاري وروايه عمار ابن عمار عند النسائي في السن الكبرى ان الرجل كان يهوديا قلت لا جرم يعمل كده وابوه كده كمان مش يقول له ما انا بفعل بس لا لان الصحابه كان منطقهم او كانت طريقتهم على النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف هذا تماما يعني مثلا في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت اختصم رجلان على باب حجره النبي عليه الصلاه والسلام فعالت اصواتهما واحدهما يسترفق الاخر يسترفقه يعني يقول له ارفق بي او يعني مد لي او اعذرني احدهما يسترفق الاخر والاخر يقول له والله ما انا بفاعل وهو يسترفقه وهو يكرر والله ما انا بفاعل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال من المتالي على الله لا يفعل المعروف المتالي اي الحالف كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون إذا حلف الرجل ألا يقرب مرأته فليس له أكثر من أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فان فاؤوا اتصلحوا مع بعض وانتهت المشكله فان الله غفور رحيم عما مضى من الهجر وان استمر الرجل في الهجر بعد اربعه اشهر فهذا لا يحل له فان عزموا الطلاق لاستحاله العشره فان الله سميع عليم فالالاء هو الحلف فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول من المتالي على الله لا يفعل المعروف قال هو أنا يا رسول الله وله ما أحب ما يقدرش يتكلم لأن وجد النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه قال أنا يا رسول الله الذي حلفت وله ما أحب وروا الإمام مسلم بإسناد معلق ووصلاه البخاري في صحيحه أنه حدثت خصومة أيضا أو مناقشة بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد عبد الله وكان كعب له دين على عبد الله بن أبي حدرد وعبد الله يعني ليس عنده ما يعطيه من هذا الدين المهم يقول له هات الفلوس لا ما عنديش مقدر ما شديك بتاع الكلام ده زي ما بيحصل في المناقشات فعلت أصواتهما النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرته، فلما رأى الأصوات علت كشف الستر الذي بينه وبين المسجد ثم قال يا كعب فقال له لبيك يا رسول الله قال له ضع شطر مالك قال قد فعلت لو كعب ابن مالك لو مثلا هنفترض ألف درهم عند عبدالله بن أبي حضرد قال له أسقط عن ابن أبي حضرد خمسمائة قال له قد فعلت هذه كانت سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام فلما يجي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يسترفق واحد من هؤلاء الغرماء ولو ثلاثون وسقا يقول له ما أنا بفاعل واعتلى بأن هذا ماله يتامى يا سلام على الورع يهودي يقول لك أنا خايف على مال يتامى ف الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر ضع كل نوع من التمر على حدة ضع العجوة على حدة والرطب على حدة وعذق زيد على حدة أنواع من التمر والنبي عليه الصلاة والسلام مشى في هذه الحديقة وبرك ثم قال ادعو غرماءك فجاءوا بأحمرة وجواليق أحمرة جمع حمار والجواليق اللي هي الشويلة يعني اللي يعبر عن أكياس إما بتصنع من الخيش أو من الليف وقال كلهم فجابر بن عبد الله بكيل اليهودي اخذ وكل الغرماء اخذوا وبقيت التمر كما هو يقول ما نقصت منه تمره لجابر بن عبد الله فقال له اذهب فقل هذا لعمر فقال عمر قد علمت انه حين مشى فيها أنه سيبارك فيها قبل هذه أو بعد هذه قبل هذه نعم كان هناك موقف آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي ساحكيه سأل عن دين عبد الله يقول جابر ابن عبد الله الأنصاري بينما نحن في غزاه وبعد انقضاء الغزاه راجعين للمدينه اذ اعيا جملي وبرك الجمل من الاعياء وتفارط الناس ومضوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخريات الناس يزجي الضعيف ويساعد المحتاج استشعار بالمسؤوليه لأن النهاردة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الناس كما يفعل العظماء اليوم يكونون في مقدمة الناس والناس وراه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده كان يقول تقدموا وخلوا ظهري للملائكه والسبب الثاني اللي هو في استشعار المسؤوليه انه إذا انطلق كل هؤلاء الناس وسقط واحد خلفهم ما مصيره هيموت او يقع في مشقه شديده فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيكون اخر واحد عشان يضمن انه لم يخلف احدا بعده وهذا هو الذي حدث في هذه الغزوه حتى هو عليه الصلاه والسلام كان يعني ايه آه يمشي آه مع الصحابه ما كانش ايه ما كانش يتقدمهم اما ان يكون في وسطهم كما يقول الصحابه اكتنفناه أي عن يمينه وعن يساره وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام جاي مع بعض أصحابه وإذا إيه جابر لواحده في الضلب فقال ما لك يا جابر أو قال جابر قال جابر نعم بأبي أنت وامي يا رسول الله يعني كأنه وجد نجدة يعني قال ماذا هك؟ قلت أعيا جملي تعب قال معك عصا؟ قال فأعطته العصا فضرب الجمل ضربة أو ضردتين فارتدت إليه العافية النبي صلى الله عليه وسلم يركب الناقة بتاعته وجاب الراكب الجمل بتاعه قال فجعل جملي يسبق ناقته فأشد خطامه يعني الجمل الذي يتساوك هزالا وكان بارك في الأرض مش عارف يمشي خالص أول ما اتضرب ضربتين خلاص ارتدت اليه العافية لدرجه إن الجمل من العافية اللي فيه عز يسبق ناقه الرسول عليه الصلاة والسلام وجابر يشد لإيه يشد خطام الجمل فجعل إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحاور مع جابر فقال له وما أعجلك يا جابر قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فقال بمن تزوجت قال تزوجت بأمة بأي من كانت بالمدينة مرأى ثيب ما تزوجها فقال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك أو قال ما لك وللعذارة ولعابها أو ولعابها لاثنين روايتان ضبطان صحيحة قال إن عبد الله ترك لي تسعة نسوة خرق أنا قلت في الأول إن في بعض الروايات عند النساء الكبرى بتقول ستة وفي بعض الروايات بتقول تسعة ترك لي تسعة نسوة خرق صبيات صغيرات يعني فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن فقلت هذه أرشد لأمري فقال له أصبت ورشدت هل أديت أي عبد الله قلت لا يا رسول الله ده اللي خلينا اقول إن هذه المحاوره كانت قبل إيه؟ قبل سداد الدين فقال له بعني جملك يا جابر قلت هو لك يا رسول الله قال لا بعني قلت هو لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقول له بعني شيء طبيعي لو أنت واحد يعز عليك ولا حاجة قال لك يا سلام الحاجة دي جميلة بتقول له تفضل النبي عليه الصلاة والسلام له بيعني الجمل قال له هو لك قال له لا بعنيه المم اتفق على سعر معين واشترى جابر ظهره إلى المدينة مستوى ما عادش بتاعه فقال له أنا أبيعه لك بشرط ان أنا أفضل راكبه حتى أصل للايه المدينة لما ذهب إلى خاء إلى المدينة وأخبر خاله أن النبي صلى الله عليه وسلم آه يعني آه أراد الجمل وأنا بعته لامه خاله على ذلك لأنه كان ناضح لهم بيشتغلوا عليه فبعدما اتفقوا على السعر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلالا بالمبلغ اللي اتفقوا عليه وقال لجابر والجمل لك أظننت أنني حينما كستك أنني أريد الجمل خذه فاستعن به على قضاء دين عبد الله عبد الله هو إيه ابن عمر بن حرام هو والده فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه المال وأعطاه الجمل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجمل فدا نموذج من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والبحث عن شؤونهم ده حتى شوف يعني في الحديث السابق ان المرأة لما قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي وقال فقال صلى الله عليك وعلى زوجك وهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الروايه الأخرى قالت يا رسول الله بارك أو أدعو الله أن يبارك لي ولزوجي في رواية أبي المتوكل الناجي وده معنى صلي علي وعلى زوجي فطبعا لما جابري بن عبد الله انتهى الموضوع رجع لمراته ثاني قال الم اقل لك لا ارينك ولا تكلميه بشيء فقالت له اظننت ان ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتنا ثم لا يصلي علي ولا عليك أنا شيء شيء مش معقول يعني وهي لم تطلب شيئا يعني لم تطلب مالا او تطلب شيئا من متاع الدنيا انما طلبت ان يبارك الله تبارك وتعالى لها ولزوجها فهذه كانت طبيعه الرسول عليه الصلاه والسلام مع اصحابه كما في صحيح مسلم كان في المدينه جاريه في عقلها شيء يعني في عقلها لوثه يعني فكانت تاتي فتاخذ بيد النبي عليه الصلاه والسلام وتطوف به في شوارع المدينة ما يمتنع منها حتى تترك هي وكما قلت هذا رسول الله المكلم من قبل الله عز وجل وأفضل من وطأ الحصى بقدمين هو النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ربنا سبحانه يقول له إيه فبما رحمة من الله لنت لهم أي بسبب رحمة وضعها الله عز وجل في قلبك كنت لينا معهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك شوف ولو كنت فضا غليظ القلب الغلظ إنما يوصف القلب به والفضاضة تكون للجوارح عشان إيه ما فيش حد يتصور ان إيه ان الاتنين زي بعض لا الفضاضة من عمل الجوارح أنت لما بتقول فلان فض ليه لأنه تصرف في صرف غير لائق لكن القلب لا أحد يعلم ما في القلب إلا الله ممكن يبقى واحد فض القلب غليظ القلب عفوا ولكن مش باين عليه إنما الجوارح بتاتمر بأمر القلب لو كان القلب غليظا تنطق الجوارح بهذا يعني شوف في الصحيحين من حديث سعد ابي وقاص رضي الله عنه قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه نسوة من قريش عالية أصواتهن يستكثرن عليه يعني كل واحدة عملت تتكلم ومكترين في الكلام فلما قيل عمر بالباب ابتدرنا الحجاب كل واحدة استخبت وراه ورا الحجاب فان عمر دخل فوجد النبي وحده يضحك يعد لوحده، وهو يضحك فقال له عمر أضحك الله سنك يا رسول الله مما تضحك قال عجبت من هؤلاء عالية أصواتهن يستكثرن علي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب فتوجه إليهن عمر وقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبنا رسول الله فقلنا له نعم إنك فض إنك فض عمر إن الخطاب كان مشهورا بالشدة كان مشهورا بالشدة في الجاهلية وكان حتى في الإسلام مشهورا بالشدة أيضا <تصفيق> يعني شوف موقف عمر مثلا مع حاطب بن أبي بلتع والحديث الصحيحين حاطب بن أبي بلتاع كان رجلا ملصقا في قريش يعني لم يكن من علية القوم وكان له قرابة في قريش في مكة ويعني أراد أن يلتمس يعني الرفق بهذه القرابة وأن يتخذ يدا عند القراشيين حتى لا يرهق قرابته يعمل إيه حاطب فكتب كتابا إلى نفر من يخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيتوجه إليهم في غزوة فبيفشي سر الجيش وسر الغزوة فإدى الكتاب دا لمرأة والمرأة دي لفت الكتاب برامته كده وحطته وضفرت عليه شعره بحيث أنه ما فيش حد يعرف إطلاقا ان في حاجة معاه فنزل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان في امراه في روضه خاخ اسم مكان يعني في عقاصها كتاب في ضفيرها كتاب فارسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ومقداد بن اسود وجماعه كده معاه قال لهم في ضعينا للمراه يعني في مكان اسمه روضه خاخ معها كتبهاتوا فعلي بن أبي طالب أول مرة حلقوا المرأة فعلا أعدى في روضة قالت لا تلعي الكتاب لنا عليك قالت ما معي من كتاب قال علي لا تخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب تفتيش ذاتي فالمرأة حلت ضفائرها وطلعت لإيه الكتاب جابوا الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام وحاطب جالس ما يعرفش القصة وعرف أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبره مثلا بأن حصل كذا وكذا وكذا فتحوا الكتاب وقرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام فأسقط في يد حاطب فقام عمر وقال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله والمؤمنين فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي والله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان ولكن أردت أن أتخذ يدا لقرابتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم فقام عمر يقول دعني أقطع عنق هذا المنافق الذي خان الله ورسوله والمؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وموقف صلح الحديبيه ومراجعات عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاه والسلام مواقف عمر في الحق كثيره وكان يميل الى الشد بخلاف ابي بكر حتى في اسرى بدر يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم في هذا فابو بكر الصديق قال رسول الله قومك خذ منهم الفداء لو كانوا خيرين ينضرب اعناق هؤلاء يناخذ الفداء وانسبهم قال قومك خذ منهم الفداء عمر بن الخطاب قال لا يا رسول الله ارى ان تمكن فلانا من فلان اخيه وفلان من فلان اخيه فاضربوا اعناقهم نزل القران مصدقا لقول عمر وهذه من, من موافقات القران لعمر بن الخطاب القصد ان عمر الخطاب كان ميله الايه كان ميله الى الشده فان النساء اول ما عمر بن الخطاب قال لهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان يهاب قلنا نعم انك فظ الروايه الثانيه قلنا نعم انك افض واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك طب ازاي الروايه ديت دي يعني ما اثبتت الفظاظه برضه للنبي عشان ده ف... انك أفظ افعل تفضيل انك أفظ يبقى النبي فظ عمر افظ واغلظ يبقى النبي غليظ وعمر اغلظ لا احنا بنقول افعل تفضيل قد يخرج على غير بابه قد يخرج على غير بابه وإن خرج على بابه يبقى الغلظة من النبي صلى الله عليه وسلم تتوجه لمن يستحق ذلك اصل في بعض الناس بيتصور في تفسير قوله تعالى ادعو إلى ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إن الحكمه ليس فيها شدة وهذا الكلام غير حقيقي ولم يقل به أحد من أهل العلم قط بل أجمع أهل العلم على أن الشدة في مكان الشدة هي الرفق يبقى إذن معنى الحكمة أن الواحد يبقى متساهل لا النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب احيانا كما قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا ان تنتهك محارم الله فلا يقوم له أحد إذا انتوا محارم الله ما فيش حد يعرف يقف أباله ابدا ولا يثنيه وأظن كلكم عارفين قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده وكانت من مخزوم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فوسطت مخزوم كل من تستطيع من المحببين والمقربين الى النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل الأمر إلى أسامة ابن زيد رضي الله عنه الحب ابن الحب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة اتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وتتأمل العبارة وما فيها من الشدة الشدة اللي هي ايه انه سمى ابنته ونسبها الى ابيها وسمى نفسه ولم ينعته ازاي يعني لم يقل والله لو ان فاطمة ابنتي سرقت لقطعت يدها لا في حدود الله ما فيش حاجه اسمها بنوه انا والي ابن ارتكب حدا من حدود الله ده زي سائر المسلمين لا ينبغي أن تدركني عاطفة الأب وأنا أقوم بحدود الله سبحانه وتعالى فجعل فاطمة كأنها ابنة أي رجل من المسلمين والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد مش لقطعت لقطع محمد يدها إشارة ان ما فيش أي رفق في المسألة فاذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لحدود الله لا يقوم لغضبه احد لان المساله ايه متعلقه بحدود الله سبحانه وتعالى فهو هنا ربنا سبحانه وتعالى بيصف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لنفض من حولك فاعف عنهم اي اسقط حقك واستغفر لهم أي ما فرطوا فيه في جنب الله فإن فعلوا ذلك فشاورهم في الأمر لأنهم صاروا أهلاً لذلك أهلاً للمشاورة في الأمر فشوف ترتيب الآية اعف عنهم أي اسقط حقك وزيك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر ابن عبد الله في الحديث الماضي يقول ان بني سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يأكل كانوا حوله ينظرون إليه وهو أغلى عندهم من أعينهم ولا يقربونه حتى لا يؤذوه النبي صلى الله عليه وسلم كان محل محل في القلوب, في القلوب ليه امتثر أمر ربه فاعف عنهم ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم انتصر لنفسه قط كما قالت عائشه بل كان من شني التواضع يتواضع للكبير وللصغير وكلهم عند عنده سواء في فيما يتعلق بالتواضع اشوف مسند بيعلى بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عائشة يعني قال جاءني ملك حجزته كالكعبة والحجزته هو موضع شد الإزار زي الحزام يعني حجزته مثل الكعبة فجاء فقال إن ربك يخيرك أن تكون ملك النبي أو أن تكون عبد النبي قال فنظرت إلى جبريل قال فأشار لي بيده أن تواضع فقلت بل عبد النبي وده امتثال من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا للحديث الإلهي والحديث الإلهي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى قال يقول الله تعالى من تواضع لي هكذا وجعل يزيد بن هارون لإمام أحمد رواه هذا الحديث في مسنده وده يزيد بن هارون ده شيخ الإمام أحمد يقرب المعنى بالإشارة يقول من تواضع لي هكذا وجعل يزيد بطن كفه إلى الأرض وأدناها حتى اقترب من الأرض من تواضع لي هكذا رفعته هكذا وجعل بطن يده إلى السماء فالتواضع من الضعه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في الصحيحين لو دعيت الى كراع لاجبت، ولو دعيت الى ذراع لاجبت. الكراع هو طرف اقدام الدواب الظلف ظلف الشاه وظلف البهيمه والكلام ده اللي احنا بنسميها الكوارع لو دعيت اولى لو دعيت الى كراع لاجبت. وانت عارف يعني من زمان يعني اللي يأكل الكوارع والكلام ده كان ايه فقراء الناس اللي ما يعرفوش يدخلوا على لحم البهيمة ويشتروا نفائسه يأكل الكوارع فإشارة إلى ايه النبي الكوارع ده غلبان يعني ما عندوش فلوس النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعاني داع إلى قراع لا أجبت ولو دعاني إلى ذراع وانت عارف الذراع الرجل الاماميه للشاه دي في ايه اللحمه اللي فيها يعني ما فيش فيها لحمه لا اجبت جبرا للقلوب الضعيفه القلوب المنكسره وكان هذا هو داء النبي عليه الصلاه والسلام مع سائر اصحابه فلما عندما انظر الى هذه الاخلاق وارجع الى الحديث الذي ابتدات به الكلام ان من اشد امتي لي حبا رجل يتمنى ان يراني انا بقول الكلام ده للجماعه لان فيه هوجه كده اسمها طعن على السنه وعلى الصحابه والكلام ده هؤلاء لم يعرفوا حق الصحابه اذا كان اذا كانت نظره واحده الى صفحه وجهه تساوي اهلك ومالك اما لو انت صاحبه بقى لو أنت حضنت التزمت لو أنك مسسته بيديك لو أنك صليت خلفه عليه الصلاة والسلام لو أنك جالسته واستمتعت بالجلوس معه واستمتعت بالكلام بـ بـ بالكلام منه عليه الصلاة والسلام ده يبقى وزنك إيه يعني إيه اللي ممكن تدفعه لو أنت عملت حقيقة زي كده عشان كده قال ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال لمقام أحدهم في الصف خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح لمقام واحد من هؤلاء الصحابة في الصف في أي غزوة من الغزوات تساوي عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح مسألة, مسألة سرائر مسألة قلوب فالنهاردة الصحابة الذين جالسوه واقتربوا منه بل واثنى عليهم كمان كيف يعني ما وزنهم ما وزن هؤلاء ابو بكر الصديق صديق هذه الامه وعمر بن الخطاب فاروقها الاثنين دول عند الروافض مثلا هم الجبت والطاغوت الطاغوت والكلام ده كلام متواتر ومعروف في كتبهم زي ما احنا لينا كتب نرجع إليها زي البخاري وزي مسلم وزي السنة الأربعة وزي مسلم إمام أحمد الأصول بتاعت ديننا لما حب نرجع لاي نص نرجع لهذه الكتب هم الروافض عندهم كتب زينا كده زي الكافي وغير وبحر الأنوار والكلام ده هذا موجود عندهم فيطلع واحد يقول لك لا والله الكلام ده قصته مش موجود والكلام ده كان زمان ومكتوب في الكتب يعني أقدرانا النهار ده أقول والله البخاري ده كان أيام زمان ومكتوب في كتاب البخاري أنا ما بيه هل أنا أستطيع أنا كراجل سني أن أقول هذا الكلام لا ده استغفال فلما يجي واحد يقول على أبي بكر الصديق وعلى عمر بخطاب إن أبو بكر والجبت كل جبت في القرآن فهو أبو بكر عند هؤلاء وكل طاغوت في القران فهو عمر ابن الخطاب عند هؤلاء دول اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مش ماش كان لهم مجرد الصحبه بس لا اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى دول تعرف قدر هؤلاء بالحديث اللي انا بدات بيه الحلقه النهارده انا بقول لك مطلوب اهون من كده ممكن ما تقدرش تطلع مالك كله قد يكون انت راجل مليونير ولا ملياردير ولا الكلام ده وراجل عندك أولاد كثر ولد الولد ولد ولد الولد كل دول يطلق عليهم أولادك لأن كلهم من نسلك زي مثلا أنس ابن مالك عمر أنس فوق المئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر أول ما كان سنه عشر سنين جاءت أم سليم جابته قالت يا رسول الله هذا خويدمك انس ادعو له قال اللهم اطل عمره واكثر ماله يقول انس بن مالك فما اعلم في الانصار احدا اكثر مالا مني وعش فوق الميه حتى راى مئة وعشرين من صلبه مية وعشرين ولاده وولد ولاده ولد ولاده ولد ولاده مائة وعشرين شافهم أنس ابن مالك رضي الله عنه فلما يكون واحد عنده مال كثير جدا وعنده أولاد كثر جدا ويقول له ادفع كل الفاتورة دي عشان تشوف النبي مر فقط إذا استطاع أن يفعل هذا فهو أشد الأمة حبا للنبي عليه الصلاة والسلام انا بقولك النهارده احنا طالبين اقل من كده الا تقف في وجه النص اللي هو التواضع للدين التواضع للدين الا ترد الحق اطلاقا اذا وصلك ان هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وان معناه كذا ومقتضاه كذا يبقى لا بد لك ان تمتثل في واقعة في ذكرها العلماء في ترجمة عالم جليل اسمه سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم دا تولى قضاء المدينة أربعين سنة فجاءه مرة رجل في خصومة فقضى في الخصومة برأي ربيعه ابن أبي عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي وربيع الرأي دا من مشايخ مالك والليث بن سعد وهذه الطبقة يعني فالمهم ان سعد بن إبراهيم جالس ابن أبي ذئب وابن أبي ذئب أحد العلماء الربانيين الكبار من أهل مكة واسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب وكان قوالا بالحق لا يخاف في الله لوم تلائم سئل الإمام أحمد عن مالك وابن أبي ذئب فقال ابن أبي ذئب اقوم بالحق من مالك أو اقوى للحق من مالك دخل على أبي جعفر المنصور فقال له ما أتيت إلى هنا إلا بسيوف المهاجرين والأنصار وهم يموتون بجو ببابك جوعا يقول الإمام أحمد معلقا على هذا وأبو جعفر أبو جعفر يعني, يعني حاجة كده فظيعة يعني ما الكلام كلام ولا يحتمل من أحد أن يقول له هذا الكلام ابو جعفر ابو جعفر مش هقول اكثر من كده فمحمد بن عبد الرحمن الابي ذئب اذا جالس مع سعد بن ابراهيم ام جرى ذكر الخصومه دي موضوع الخصومه فقال له ابن ابي ذئب حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يخالف قضاء ربيعه نحن قلنا ان سعد بن ابراهيم قضى برأي ربيعه في, في المساله اذا كان ربيعه رايه بالحرمه قضى بالحرمه رايه بالحل قضى بالحل رايه بالكراهه قضى بالكراهه فابن ابي ذئب قال له حديث يخالف الفتوى بتاعت ربيعه فام سعد بن ابراهيم اخذ بعضه راح لمين لربيعة طب راح لربيعة ليه علشان يصحح لربيعة هذا الخطأ في الفتوى عنده ربما لم يبلغه النص عشان يبلغه له يعني عشان ربيعه ما يفتشتني به فقال له إن ابن أبي ذئب وهو ثقة عندي أخبرني بقضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف فتوات فقال له ربيعه قد قضيت ومضى الامر فقال سعد ايقضي سعد ابن ام سعد بقضاء ربيعه ويدع قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا كنت هو ده التواضع للدين انا ممكن افتي فتوى تبقى غلط فعلمت الحق فيها فيجب علي وجوبا ان اصحح خطئي علانيه كما اخطات علانيه ولا يضرني اطلاقا ان اقول انني اخطات الائمه الكبار كانت تخفى عليهم بعض السنن يعني في سنن البيهقي بسند جيد قال ابن وهب عبد الله بن وهب أحد الائمه المصريين من تلمزة مالك والليث ابن سعد قال سئل مالك يوما عن غسل البراجم في الوضوء فقال لا أعلم فيها شيئا ولم يحض عليها غسل البراجم اللي هي ما بين أطراف الايه الأصابع، صينك أصابع العيدين أو أصابع القدمين. قال فبعدما خف المجلس أو انفض المجلس قلت لمالك كيف تفتي بهذا وفيه عندنا سنة. فقال مالك وما هي؟ فقال حدثني عمرو بن الحارث وغيره غير دي اللي هو ابن لهي عيان. وساق إسناده إلى المستورد ابن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل براجمه ما بين الأصابع فقال له مالك هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة طب ده مالك يعني من الحفاظ الكبار لكن كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة في كتاب له اسمه كتاب الرسالة أول كتاب في أصول الفقه وضع مع متانة لغه يعني أنت تقرأ كتاب الرساله الشافعي تهز راسك كده من الإعجاب باللغة مجرد اللغة مش الاستنباط بقى والكلام ده ده قصة تانية لغة الشافعي مدهشة ورائعة اقرأ بس كتاب الرسالة اروح اشتريه واقرأ كتاب رسالة ده رائع فوق الرائع كتب الشافعي بناء على وصية من عبد الرحمن بن مهدي قال له يعني ضع لنا قوانين لفهم النص إزاي لما يجينا كلام نفهمه حطينا شوية قوانين كده فكتب الشافعي كتاب الرسالة عشان كده اسمه رسالة عشان كده مش زي ما هو متواضع عندنا الآن أو متعرف عندنا الآن أن الرسالة هي الجزء الصغير ها يعني مش مجلد فكل ما الرسالة كده يقول لك مثلا ستين صفحة سبعين صفحة يسمى رسالة لا دي مش رسالة دي التسمية دي غلط إنما رسالة الشافعي إنما سميت بسبب أنها أرسلها إلى ابن مهدي فكل ما أرسلته أنت إلى الآخرين اسمه رسالة اما الكتاب الصغير ده اسمه جزء عند إيه عند اهل علم اسمه ايه اسمه جزء فالشافعي رحمه الله عليه هو اول من وضع إيه؟ كتاب الرساله يقول الشافعي رحمه الله ما منا من احد الا وتعزب عنه سنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعزب اي تغيب فيش واحد جمع أطراف العلم اطلاقا ولا أبو بكر الصديق كمان وحديث ميراث الجد أدل دليل على ذلك لكن الذي فات أبا بكر من العلم أقل من الذي فات عمر من العلم وعمر أقل من الذي فات عثمان من العلم وعثمان أقل ما فات من علي من العلم يعني كل على حسب ترتيبهم كده تلى اللي فات علي بن ابي طالب اكثر من الذي فات عثمان والذي فات عثمان أكثر من الذي فات عمر والذي فات عمر اكثر من الذي فات ابي بكر انا لا اعلم ان ابي بكر سال عن شيء فاته من العلم الا في ميراث الجده فقط لما جاءت الجده تسال عن ميراثها قال لا اعلم لك في كتاب الله شيء ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولكن أسأل الناس فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فأفتايا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس غير كده أنا ما أعرفش أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فاته شيء من العلم عمر فاته أكثر من كده بشوية إذن يعني المقصود أي إنسان في الدنيا لابد أن يجهل شيئا ما بسبب أنه لم يصل إليه فالامام مالك لما يقول هذا حديث حسن مش طبعا كلام مالك مش حسن يعني حسن اللي عند الترمذي مش مرتبه حديث لا يعني عايز يقول هذا حديث جميل ها عجبني يعني مش مش مش الحسن الاصطلاحي لان كلمه حسن والكلام ده كانتش عند مالك انما جاءت من الطبقه اللي بعد مالك اه وردت في كلام مثلا الامام احمد بن حنبل وردت في كلام يحيى بن معين ورد في كلام ابي حاتم الرازي وبعدين وردت في كلام البخاري اكثر وجاء الترمذي عمل لها مصطلح فالذي اشهر مصطلح الحسن وحد له حدودا وقعد له قاعده هو الترمذي انما الحسن كمصطلح ورد في الطبقه دي بس مش مالك فلما يقول هذا حديث حسن وما سمعت به الا الساعه اي هذا حديث جميل لانه اضاف اليه حكما وهو ايه استحباب غسل البراجم اثناء الوضوء أعتقد يا الحلقة خلصت على لولي الوقت انتهى فيعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا ولو يعني تأجل السفر إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون لنا بإذن الله لقاء إن لم يكن ثمة موانع أشرح فيه وتم فيه الباب اللي هو كنا في بصدده في شرح كتاب الرقاق لأنه بقي لنا حديث حديث أنس ابن مالك فيما أظن اللي هو آه يعني آه يهرم الرجل وتشبه منه خصلتان حب الدنيا وحب البقاء فده في الحياة شوية كلام في الحديث وأنا كنت الـ يعني الـ ال الذي جعلني أتكلم في هذه الحلقة نني لم أكن عازما على المجيء وكان لازم أعمل صبورا كان الحلقة دي المفترض أعمل صبور لازم أكتب الأسانيد وأحطها تحت بعضها لأن كنت هشرح في الحديث نحو من تلت ساعة أو نصف ساعة برضو عشان إيه البخاري لانه عمل شوية متابعات كده في السكة فأحبت ان ابينها فان شاء الله يعني إن لم يكن ثمه موانع ارجو أن ألتقي بكم في الاسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أولئك حولنا طاب المساء